نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لئلنها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم توات أخرى، ولقد أريناه آياتا كلها، فكذب وأبا. قال أتيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى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 وقد أفلح اليوم من استعلى